فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُم مَّعَاضِبَ الْخِزْي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ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 في السماوات والأرض، وما تُقنِ الآيات ونُذر عن قوم لا يؤمنون، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قُل فَتَنتظروا انني معكم من المنتظرين ثم ننادي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من دين فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن ولكن أعبد الله الذي يتوفقم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقيم وجهك للدين حنيفا ولا تكون الن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ